ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج جوج وما جوج مفسدون في الأرض نجعل لك خرجا على جعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرب عليه قطرا فما استطاعوا أن وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جعلوا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 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كان أينهم في غطاء عن ذكي وكانوا لا يستطيعون سمعا أَوَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جهنم من مللكافرين نزولا قل هل ننبئكم برحسر إن الذين ضل سأيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا, واتخذوا آياتي ورسليه زؤا إن الذين من الصالحات كانت لهم, كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبرون عنها حولا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا افه عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب ان وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني يرثني ويرث من آل اشرك كب من اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا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 كأن لا تكلم الناس ثلاث لياليا سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى, فأوحى إليهم أن سبحوا, سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآله وعتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا أصيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا ولم يكن جبارا عصيا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 فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لك غلاما زكيا قالت ان يكون مسني بشهو ولمك بغيا قالك ذلك قال, قال ربكي هو علي هين ولندعله آيةً, آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وماه بسكارا ولكن الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع, ويتبع كل شيطان مريد وجب عليه أنه ما من نطفتها ثم من علاقتها ثم من مضرة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في ما الأرحام ما نشاء, ونقر في الأرحام ما نشاء I'm in the wall. وَاذْقُوا أَنَّ بَعَثَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يحيي وَأَنَّهُ عَلَى كل شيء فالذين كفروا قطعت لهم من نار يصب من فوق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 الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت إِنَّ فِي ذَلِكَ في وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن الله الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يوتون ماء تر وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ لَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وسعها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 حتى إذا أخذنا مطر بالعذاب بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي عليكم فكونتم على أعقابكم تقصون مستكبرين به سامرات تهدرن أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَ لَمْ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 ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بلتينه بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون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 فجعلناه هباء أم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغناء ونزل الملائكة تنزيلا الملائكة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 يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ظلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قوم يتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا من المجرمين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 كان شر مكانا اولائك وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء قهورا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 وجعل بينهما بَرْزَخًا خو وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء بشراً فَجَعَلَهُ فجعله لسبه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 تَسْأَلُ به خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لهم اسجدوا لِلرَّحْمَنِ وَإِذَا قِيلَ الرحمن اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا أَنَسْجُدُ لِمَا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 تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن راد أن يذكر أوراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا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 مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا, لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يقتلون مع الله إله ناخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعِفْ لَهُ الْعَذَابَ يُضَاعِفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدَ فيه مهانا إلا تابعوا امنا وعمل عملا صالحا واعمل ك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفور رحيم. وما تبا وعمل صالح، فإنه يتوب إلى الله متى؟ إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا واذا مروا بالاقوام والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها لم يخروا عليها صموا واميان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما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 فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل حمد لله وسلام على عباده الذين الله خير أما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 أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أيلهم الله بل لا يعلمون امَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ أَلَمْ أَيَأْمَنُوا تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته مع الله فآل الله أما يشركون يبدأ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده وَمَن يَرْزُقُكُمْ وَمَن يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَمْ إِلَٰهٌ مّعَ اللَّهِ قل هاتوا برهانكم إن كنتم والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ويوم نحشر من كل أمة ممن يكذب بآياتنا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم قال أكذبتم بآياتي ولم تحيقوا بها علما أم ماذا كنتم تأملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يرون جعلنا الليل يسكن فيه والنهار ربصلا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا آتوا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر صن الله صن الله الذي اتقل كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء فَلَهُ فله خير منها, فله خير منها وهم فَزَا يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ في وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تجزون إِلَّا مَا كنتم تعملون من الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من الموذرين وقل الحمد, لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تأملون وإذا مس الناس ضروا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إِذَا ثم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا منه رحمة إِذَا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بِمَا سيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أما زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يرون الله يبصق الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّ في ذلك آيات لقوم يؤمنون فآت ذا حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما وار الناس فلا يربوا, فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك, فأولئك هم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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيلوا في الأرض فاظوا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أيات يوم من قبل أيات يوم لا مددنه من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر.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 وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من قضعه ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات لا تقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 إذاهم إذاهم يستبشرون وإن كانوا من قبل أيه نزل عليهم من قبله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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه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 كذلك كانوا يفكرون، وقال الذين أُوتوا العلم أوليما: لقد, لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البس، فهذا يوم البس.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 ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن, سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزئا أولئك لهم عذاب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ الْكَافِرِينَ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَمَهِّلْهُ بِعَذَابٍ لَّذِي إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم فَرَأَى السماوات بِغَيْرِ عمد تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تميد بِكُمْ وبث فِيهَا من فِيهَا مِنْ كل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 مبين وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك من الله الشرك لظلم عظيم ورصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا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 وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها ان تكم إثقال حبه إن تكون إثقال حبة من خردل فتكون في صخات أو في السماوات أو في الأرض ياتبنا الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة يا بني الصلاة وامر بالمعروف ونهان المنكر واصبر على ما أصابك.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 بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يا أيها الناس إن وعد الله حق, إن وعد الله حق فلا تغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد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 ما كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولا أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء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 كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدري يدخلونها يحلون فيها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 ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل مكفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نحمل صالقا وهم يصرخون فيها ربنا, ربنا إِنَّا نَحْمِلُ الصَّالِحَاتِ نَامَنُ الصَّالِحَ الْغَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَحْمِلُ أَوَلَمْ نُنَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِمْ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَذُوقُوا فما للظالمين مِن نصير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 ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن مَّا أَنْتُمْ أَلِهَةٌ فَاتِنُونَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِجُ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَمَا مِن وإذا مسه الشر فذو دعاء أليم قل رأيتم إن كان, إن كان من عند الله ثم كفرت به من ضل ممن هو في شقاف من ضل من هو في شبق بعيد سنريهم آياتنا فاق وفي أفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم من القرآن ومن حولها وتذر يوم الجمع لا فيه فريق في فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعله أمة و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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الله ربنا وربكم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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حدتهم داحطة حدتهم داحطة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما لا يدرك للساع تقرب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشبقون منها, منها ويعلمون أنها الحلى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 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ بِالنَّصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهِ ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ إِذَا دَخَلُوهَا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 ويعلم ما, ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم, ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.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 ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعه وقول معروف فاذا أزم الأمر فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل أسيتموا ان تفسدو فيلم أن تفسدو في وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لأنهم الله فأصمهم وأما غصارهم أ يتدبرون القرآن فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ نُّقَفِّهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ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 وجوههم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم ذلك بأنهم متبهوا ما أصح الله وكرهوا رضوانه وكرهوا الظوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم بهم ما ردنا لئي يخرج الله أضاناهم ولو نشأ لأريناكهم لأريناكهم فلعرفته بصماهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبل وأخبركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم مبادٍ تبيّن لهم الهدى ليضُر لي الله شيئاً وسَيُحْبِقُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسولَ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 فلا تينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون وأنتم لعلون والله معكم ولئن تركوا أعمالكم. إن لما الحياة الدنيا لعبوا ولهوا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا, تبخلوا ويخرج ضغانكم ها أنتم ها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 الله الغني وأتم الفقراء وإن تتوالوا يستبد القوم غيركم لا ثم لا يكونوا, يكونوا أمثالكم.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 ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنخدوا إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شطت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان الآذابه الانس والابجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسمائهم فيؤخذون بالنواصي فيؤخذ من التي يكذب بها المجرمون يطمفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطر استبرق وجنى, وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم, لم يطمثن إن سوا قبلهم ولا جان آلاء ربكما تكذبان كان لهم النياق يهاتوا ونخلور ما فباي آلاء ربكما تكذبان فيهم خيرات حسان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا ردت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبثا وكنتم ازواجا ثلاثه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 إلا قيلا سلاما سلاما يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا إن ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ, فيقول يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون دراء فاسلكوه إن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 من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لقاويل لأخذنا منه باليمين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 ان البرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بوائمين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادا ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم لله فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول أبّي أهاني كلا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 كلا إذا دكت اللّه دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذ بجهنم وجاء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 فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخل بسم الله الرحمن الرحيم